ولا تنتقدوا ايمانكم تقلا بينكم فتذل قدم بعد سدوتها فتذل قدم بعد سدوتها وتذوق السوء بما قذفتما سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين طبروا أدرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتَةً طَيِّبَةً وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَدْرَهُمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَدْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَادِيًّا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ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 ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى وهدوا وبشرى